الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين ومن الكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحج والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم برحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Kutbe alayimiz, iza hazır, ahdkumul muett, in terak khaira. Al vasiyetul waldeyn ve al aqrabin bil ma'roof, بَدَّلَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ